وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملو ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاء يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعض فوق بعض إذًا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله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 ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دار